فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قلوبهم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله.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 إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين اسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ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 إذ قالت امراه عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محورا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى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 فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتْهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زكريا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زكريا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزقا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا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 فنادته الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا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 اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلاء ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني ذشر قال كذلك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 إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكنى والأدرس وأحيي الموتى بإذن الله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 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال آه قررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تبغون وَلَهُ أَسْلَمَ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 والنبيون من ربهم لا بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أحدهم أولئك لهم عذاب أليم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 إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا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 وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذاء وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبئاء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أم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 فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا انفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون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 وَإِذَا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون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 وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين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 والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غنبا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفة منكم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 يتلو عليهم آيَاتِهِ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا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 قل قَدْ جاءكم رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كذبوك فقد كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 وَإِن تصبروا وتتقوا فَإِنَّ ذلك من عزم الأمور وإذ أَخَذَ الله مِيثَاقَ الذين أُوتُوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاسة من العذاب ولهم عذاب أليم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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرا عنهم سيئاتهم لاكفرا عنهم سيئاتهم ولا